أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 موسر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنا وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا نار فقال لأهلهم كذو إني أليس نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع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 انا فاعبدني فاعبدني واقم الصلاه ذكر ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا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 I'm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 فَتَنَّكَ فُطُونا فَلَبِثْتَ سِينَ فِي أَهْلِ مَدِينٍ ثُمَّ جَئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا عَلَّلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 شَتَى كُلُّ وَرْعٌ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِأُولِي النُّهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا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 قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتاه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكن بعذاب وقد خاب من فتنازعوا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 ولكن من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلم أَشَدُّ أينا أشد عذابا وأبقا قالوا لن نأسرك على ما جاء والذي فطرنا فقد ضم أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا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 فَأُلَايَكَ لَهُ مُدَّ رَجَاءٌ عُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ وَتَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ولقد أوحينا إلى موسى الأسر بعباده فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركو ولا تخشى فأتبعهم في الرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشياهم وأضل في الرعون قومه وما هدى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُنُوهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فيحل عَلَيْكُمْ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 ألم يعدهم ربكم وعدا حسنا؟ أفطى علىكم العهد أم أردتم أيه إلا عليكم غضب من ربكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا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 ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فرقت بين بَنِي بني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 إلهك الذي ظننت عليه عكفا لنحرقننه ثم لننسفنه في اليم من أسفاه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو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 والدين فيه وساءلهم وساءلهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ سرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم الا بثم الا عشره نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إذ يقول أمثلهم طريقا إلا بثم إلا يوما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 إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي عنه قولا يعلم ما بين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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من لأن يقضى إليك وحيه وقرب زدني علما ولقد عهدنا إليه من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عديد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 قامت أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة.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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقى وقالوا لولا ياتينا بايه من رب او لم تاتهم دينه ما في الصحف الاولى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لو جاءت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى